وأطيع الله وأطيع, الرسول وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليت فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله دهو أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن وتقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعفه لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم